Ik heb een hele zichtbare stukken. Ik ben hier in de stad geweest. Ik الدارسلات وسال الهم غراقني والغيم نواخ على ربعي تبشيره من يما هملا ورفيف البرق يلحقني وجدي عليها مسحاب يشعل الغيرة البارق اللي شهر سفا وشواقني يا صاحبي قال وإنه سيالة ديرة وأسجع الحزن والحيرة تطوقني والعالم استانست وانا مع يا الله بغيث بوكيره توافقني تضحك لها الارض من فرحت بوكيره ربيع وفيها ذهب تسرقني والبال لا مرهه تعشبت فكيره الباري اللي شهر سيفا وشواقني يا صاحبي قال وإنه سيّلت ديرا ونسجع الحزن والحيرة اتطوّقني والعالم استانست وأنا مع الحيرة وانا تحرى العلوم اللي تعلقني على جناح الاماني يالله خيره سبقت احلامي والله تسابقني سابقني والقلب لو ما شي تكفي تعبير البارق اللي شهر سفا وشواقني يا صاحبي قال وإنه سيالة ديرة ونسجع الحزن والحيرة هتطوقني والعالم استانست وأنا مع الحيرة يا صاحبي لا تزيد الهم روقني أبطلب وخير في وفضها سيره لجلومي من دار يعشقها وتعشقني شعوري فوق الخيال وصعب تفسيره البارق اللي شهر سفى وشواقني يا صاحبي قال لو انت سيال تديره ونسجع الحزن والحيره مطوقني والعالم استانست وانا مع الحيره لو فارقتني غلاها ما يفارقني يمدني أماها هالهاجس وتصويره والبارق اللي يغربني ويشرقني سيل في أضال خاف وقوع مني تكفى تربز ضايق لا تضايق يغني تكفيني يا ذكريات غربة الديره والبارق اللي شهر سفاه وشواقني يا صاحبي قال وإن سيالد